بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة الإصدار الثاني لأرجوزة عدة الطلب بنظم منهج التلقي والأدب الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على من ختمت به النبوات وعلى آله وصحبه أولي المناقب والكرامات وعلى من تبعهم واقتفى أثرهم إلى يوم النشور وبعد فهذا هو الإصدار الثاني لعدة الطلب بنظم منهج التلقي والأدب وقد صدر الإصدار الأول منه عام 1426 من الهجرة النبوية بأداء فضيلة القارئ الشيخ سعد الغامدي والمنشدين الشهيرين سمير البشيري وأبي عبد الملك وكتب الله تعالى لها شيئا من القبول ولله الحمد والمنة وبعد صدوره بعدة سنوات أعاد ناظمها النظر فيها وأصلح ما رأى أنه يحتاج إلى إصلاح وزاد عليها زيادات نافعة في مواضع متفرقة وطبعت طبعتها المزيدة مفردة ومع حاشيتها إسعى ذوي الأرب بكشف لثام عن عدة الطلب وقد توجت هذه الطبعة إلى جانب تقريض الشيخ العلامة بن عبد الودود بتقريض الشيخ العلامة المعمر عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل رحمة الله على الجميع ومما جاء في مقدمة الشيخ ابن عقيل وقد حوت من النصائح والوصايا والتنبيهات ما يحتاجه الطالب المبتدي ولا يستغني عنه الراغب المنتهي، عملها عمل من طب لمن حب، تحقيقات علمية وتدقيقات لغوية، وتحريات تخريجية، ومخبرها أوفى من منظرها، وقد أعجبت بها وحاولت أن أحفظها أو بعضها، ولهذا أوصي إخواني وأبنائي بها حفظا ودراسة وشرحا وتعليقا واستشهادا، فهي الضالة المنشودة والدرة المفقودة انتهى كلامه رحمه الله تعالى ومن أجل أن يتطابق الإصدار الصوتي الأول مع هذه الطبعة كان لابد من إنشاد الزيادات التي سبقت الإشارة إليها مع الأبيات التي جرى عليها التعديل فأداها بصوته المتميز الأستاذ الفاضل إياد بن موسى بن محمد مصطفى أثابه الله وأثاب كل من أسهم في إخراجها ممن ذكرت ومما لم أذكر من الأحبة الذين أخذوا على عاتقهم خدمة العلم وتيسيره لطلابه مع إلحاحهم علي بعد بذكر أسمائهم رغبة في تمحض العمل لوجه الله تعالى وقد تم تسجيلها في مجلسين آخرهما بعيد عشاء يوم الأحد غرة ربيع الأول من هذا العام ألف وأربعمائة وأربعة وثلاثين للهجرة وصلى الله على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وعلى آله وصحبه والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات بسم الله الرحمن الرحيم قواف الشموخ للإنتاج الإعلامي تقدم قال رسولنا المعلم صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة بسم السلام الواحد المهيمني المستعان للجلال المؤمني أحمده مسبحا مستغفرا من كل ذنب تائبا معتذرا ثم الصلاة والسلام ما جرى نهر على نبينا خيره لو ركب الأقراص في عيوننا وأودعوا الحاسب في صدورنا لن نجني العلم بدون الحفظ يا مني فلتكن به معتنيا ولتنتفع بهذه الوسائل بدون إسراف ولا توكل العلم نور والجهالة حلق ومن شرى في غمه الجهل هلقوزه بما به يستمتع الأطفال والفارغون الهمال الجهال انت فيه الشراب والمآتل فذاك يزري بالحصيف العاقل مثل البطاطس والاعتذام بشطة تخنق كالزكام والاسكريم وكذا الجلكسي لا سيما قرنا بالبيب the لا تشرب الببس ولا الكوكولا، ثم اقتصد ولا تكن أكولا لكل ما ترغب من طعامي فإنه مجلبة الأسقام كمن رضوا بالهون والقعود في طرقات الناس كالقرود وكم ترى من للبان يعلك دوما وفي كل طريق يسلك أو يقرض الفصفص قرض الفاري وهمه تتب وقوم العقال والمزامة وزين الأسرار والأحمامة كم ضيع الفارغ من أقاتي عند وقوفه لدى المرآة أرجوزة الآداء نظمها فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد سفيان الحكمي كم من يد للحاكم لدي لما تشكي مي لي أرجوزة كنور فوق الاك كم من يد للحاكم لدي لما تشكي مي سير لي ارجوزة فوق ادا الشيخ كانت له محجوزة لم يسبها قبر كمي بعدة الطالب قاد نظم شمل الحكمي من يد للحاكمي لدي لما تشكمي سيّر لي رجوزة أنه دمير البشير في روض الحما كبيضها المركبي كما بردت من نظم تعلي من بديع محكم لدي لدي لما تشكمي الملك من ينتشقه يزكمي تصمي المعارضة لها بصمم واباكمي كمي يد للحاكمي لدي لما تشكمي سيّر لي رجوزة كالنور فوق الآكمي تصمي المعارضة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيد ولد آدم نبينا وقدوتنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد فإنما نراه اليوم في حياة المسلمين من الجهل بأحكام الشرع ومقاصده وظهور الغلو في الدين لدى بعض أفرادهم يرجع ذلك في معظمه إلى غياب المنهجية الصحيحة في طلب العلم الشرعي ومعرفة آذابه ولعل الحاجة إلى التركيز على هذه المنهجية الصحيحة في هذه الفترة الزمنية أشد وذلك لأن عدم الأخذ عن العلماء العاملين وصحبتهم والتأدب بآدابهم أوقع طوائف من طلاب العلم في كثير من الشطط والتنطع والغلو في الأحكام على المسلمين ونواياهم وتجهيل أهل العلم وتنصيب أنفسهم بديلا عنهم ولقد كان موضوع المنهجية في طلب العلم الشرعي والتحلي بآدابه من أهم الأمور التي شغلت بال الناظم لهذه الأرجوزة الشيخ عبد الله بن محمد سفيان الحكمي فمكث سنوات تزيد عن العقد يطالع الكتب المصنفة فيه ويدون ما سمعه من شيوخه مضيفا إلى ذلك ما استفاده من تجربته طالبا ومعلما وحين تكاملت لديه جوانب المنهج العلمي شرع من نحو سنتين أو قبلهما بقليل في نظم هذه الأرجوزة وسماها عدة الطلب بنظم منهج التلقي والأدب ثم أكرمه الله بعد تمام نظمها بأن عرضت على شيخه العلامة الجليل الشيخ محمد سالم بن عدود الشنقيطي فأجازها وقرضها تقريضا عجيبا قل أن تجد في نصوص التقريض الشعرية مثله بلاغة وحسن بيان فأصغي سمعك إليها ثم حظيت بعد ذلك بعرضها على صاحبي المعالي الشيخين الفقيهين الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد عضو هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب المسجد الحرام ورئيس مجلس الشورى والدكتور عبد الله بن محمد المطلق عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء فكتب كل واحد منهما مقدمة أثنيا فيهما على الأرجوزة شكلا ومضمونا فشكر الله لهما هذا التفضل الكريم مع كثرة مشاغلهما التي لا تخفى على أحد والأرجوزة في مجملها سلسة واضحة الأسلوب لا تخلو من التعبيرات الأدبية والصور الفنية التي لا تجدها في بعض الأراجيز العلمية ولعل جمال موضوعها الذي تناولت ساعد على ذلك كذلك لم تخلو من الطرفة المتمثلة في النكات المبحكة المتعلقة ببعض الأطعمة والمشروبات التي يسرف في تناولها بعض الشباب وفي ذلك إضرار بصحتهم كما نبهت على ذلك وزارة الصحة غير مرة والزمن المخصص لهذا التقديم لا يتسع لذكر بعض الأمثلة وبسماعها يتضح المراد وتتألف من بابين رئيسين يشتمل كل باب على خمسة فصول مع مقدمتها وخاتمتها وفيها بعض المفردات التي تحتاج إلى تفسير ستجد تفسيرها أخي الكريم في النسخة المطبوعة وأهم ما يميزها أن النظم جزاه الله خيرا أدخل في فصول الأرجوزة مقطوعات من نظم العلماء السابقين في موضوعات تتعلق بآداب الطلب والوصايا العلمية جمعها من مصادر عدة في أرجوزته هذه تيسيرا لطلاب العلم وقد اقترح على النظم أن يلقيها بصوته تمييزا لها عن نظمه في حال الاستماع إلى هذا الإصدار فقام بذلك ولعله يعد أسلوبا تجديديا. وبعد اكتمال عقدها قام بأدائها ثلاثة ممن حباهم الله الصوت الحسن وهم الشيخ سعد الغامدي والأستاذ أبو عبد الملك والأستاذ سمير البشيري أجزل الله لهم المثوبة ومما لا ريب فيه أن توجيه الشباب إلى سماع المتون العلمية المنغمة أنفع لهم من سماع الأناشيد العاطفية التي لا يسلم بعضها من الجنوح والإسفاف والخروج عن الاعتدال إلى الغلو أحياناً وفي ختام هذا التقديم نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينفع بهذه الأرجوزة طلاب العلم الناشئين في ميدان الطلب ويجعلها في ميزان حسنات ناظمها وأن يجزي المثوبة لكل من أعان على إنجازها وظهورها إلى حيز الوجود كما نسأله أن يوفق المسلمين رعاة ورعية إلى كل خير وصلى الله وسلم على خير خلقه وعلى آله وصحبه والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات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 نهر على نبينا خير الورى وآله وصحبه الأطهار الفاتحين القادة الأخيار وبعد فالعلم أجل مطلبي به ينال المرء أعلى الرتب وهذه أرجوزة حررتها قدر استطاعتي وقد رصعتها بنخب من كلم الأعلام نظما ونثرا بالمحل السامي نظمت فيها المنهج القويما طالب العلم ليستقيما مسارنا على خط الأسلافي فاضفر به واحذر صد الإرجاء في. فالعلم لا يحرز بالألقاب والنفخ بالإطراء والإعجاب كلا ولا بكثرة التأليف وجله ضرب من التزييف وليس بالدعاية المزخرفة يصنع عالم وذا من السفة كم خدع الناس بريق الأغلفة وكم كتاب حقه أن تتلفة وكل هذا من عوائق الطلب فاجتنبا بني أسباب العطب وإن هذا المنهد استقراته من كتب العلم ومما اخترته من سير الأئمة الكبار كذاك عن أشياخنا الأخيار ثم أفدت بعضه بالتجربة ومن أراد كنها شيء جربه وجل ما أوردت من آدابي فإنه لا ريب من كتابي تذكرة السامع للكناني عليه تترى رحمة الرحمن ثم أضفت من سواه درر لعقدها ولست يا ذا منكرا لوازم النفس التي لا يسلم من همرء فنقصنا محتم وما ادعيت أنني وفيت ما كنت أبغيه ولا أديت لكنها جسر إلى الآداب تذكرة لزمر الطلاب وهذه الآداب من جنس العمل بالعلم طوبى لمن الشرع امتثل وهي عواصم من القواصم كالعجب والغرور والتعالم والقدح في النيات والأفهام وعدم التوقير للأعلام وتلكم الآفات مع سواها إن شئت أن تعرف منتهاها فذاك راجع إلى إهمالي ذي الآداب للأجيال وكان أخذ العلم عند السلفي يقرن بالإصلاح للنفس وفي بعض الأحايين قبيل الطلب يغرس في الطالب حب الأدب لذاك سموه بعلم التزكية أو أدب السلوك وهو التربية على اكتساب الخلق الكريم والسير في طريقه القويم وعل ما نظمت من آدابي يسهم في تنشئة الطلاب على سلوك منهج الأسلاف أهل التقى والعلم والإنصاف سميتها بني عدة الطلب بنظم منهج التلقي والأدب قوامها بابان ثم خاتمة أحسن ربي للجميع الخاتمة وكل باب منهما يشتمل على فصول خمسة تفصل والله يحظينا بحسن الفهم وبجتناء ثمرات العلم وما بها من الصواب يرجع إلى الذي له الرقاب تخضعه أسأله الإخلاص في الأعمال لوجهه والصدق في الأقوال وما حوت من خطأ فإنني أستغفر الله عظيما منني منه ومني ومن الشيطان وقوعه حتما بلا نكراني واعلم بأن الله والرسول منه بريئان أتى منقولا عن ابن مسعود صحيح السند يرويه عنه مسند عن مسندي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 أثنى عليه الله في كتابه كذلك هم أثنى على طلابه في آل عمران وفي الأنعام والعنكبوت دون ما إبهام والنحل ثم فاطر والزمر وغيرها من محكمات السور وأمر الله نبيه بأن يقول زدني فهو أعظم المنى وكم حديث ناطق بفضله وفضلهم قد زاخرت بنقله كتب الحديث باتصال السند عن كل عدل ثقة مسدد أصحها من يريد الله به خيرا يفقهه فسر في دربه وفي الصحيحين أتايا باغية متفقا عليه عن معاوية وجاء في سواهما عن حبري أمتنا وعن عظيم القدر أبي هريرة وصح السند إليهما يروي الجميع أحمد فصار مشهورا عن المعلم. صلى عليه الله عد الأنجم ومثال الفقيه كالأرض التي قبلت الماء والتي أمسكتي خياركم في الجاهلية هم الخيار في الإسلام إن هذا كمل بالفقه في الدين والاعتصام بشرع الجلال والإكرامي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 والعلماء الراث الأنبيائي كما أتانا عن أبي الدردائي فلم يورد واحد دنارا أو درهما بل ورث مختارا لهم تعالى وهو علم الشرعي آخذه يحظى بأسمى النفع وذاك ذو حظ عظيم وافري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 وكل مخلوق الله يستغفر وأجروه عند الرحيم أكبر وفيه جا إن فضل العالم حقا على العابد ذي المكارم كمثل فضل القمر المكتاملي على الكواكب فبالعلم اعملي وفي أبي داود جاء مسندا وكم إما طرقه قد أوردا صححه بعض وبعض حسنا بما له من طرق فأحسنا وجاء في رواية كفضلي على الأقل منكم في الفضل حيث رواه الترمذي عن أبي أمامة القيسي صاحب النبي على جميع الصحب رضوان الصمد ما قرأ القرآن عبد وسجد وجاء فيه حكمه الصريح إذ قال عنه حسن صحيح بينهما جاء غريب وهو فيه جامعه الفذ قليل فاعرفيه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 إذ لم يكن من الحديث فعلمه، وآخرون صححوا معناه، وضعفوا في كتبهم بناإنه، والحق أنه برتبة الحسن، لغيره الياق في الرأي الحسن، عن الإمامين أبي الحجاج والذهبي الفضي بالحجاجي. والعلم خير من صلاة النافلة فقد غذى الله برزق كافلة عن الإمام الشافعي قد ورد والحافظ الجلال ذا عقد في الكوكب الساطع في الختام بعد كلامه عن الأعلام وجاء في مصراعه الثاني خبر لم يكن في إسناده بالمعتبر وهذه الآثار في العلم وفي طلابه كافية فأكتفي بهئذ المقصود لاستشهاد والحصر لو أمكان لا يراد وما بيرابع الفصول أريد من الأحاديث به أستشهد كامري خير الخلق بالحفظ يا صح بها هو استشهادنا فليتضح بذلك الحفظ اس العلم وهو طريق فقهنا والفهم فاشرف بي الاشتغال بالعلم ولا تبغي به ما عشت يا ذا بدلا ويا له من شرف عظيم يعلو على مرتبة السادم والفرق بين عالم وجاهلي كالفرق بين البوم والبالبلي والبؤن بين العلم والجهل كما قال الهلال وما قال المحكماء العلم نور والجهالة حلك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 مطلب في ثمرات العلم الشرعي المستمد من الوحيين وثمرات العلم ليست تنحصر من الذي يحصل غمام المنهمر وعلم بأن المرء ليس يشرف إلا بكسب العلم فهو الشرف ويبلغ المنازل العنيابه وبعد ذلك الرضا من ربه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 وهو الذي ينير درب الأمة عند حلول الفتن الملم لذاك كان أفضل الفضائل لا يمتري بذاك أي عاقلي ومصدر العلم كتاب الله وسنة المعلم الأواهي صلى وسلم عليه الباري ما سبح النساك في الأسحاري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 لذاك قيل العلم يدعو العمل إن يلفه قر وإلا ارتحل دليل ذاك إنما يخشى إلا العلماء لدليل ننجلا فاعمل بما علمت تورث علمما لم تك تعلم وتمنح مغنما واعلم بأن كدر الذنوب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 وقنع فخذن الحرص في الذل كرع إن القناعة أعز ملكي وحرفة طمع شر هلكي وطلب شفاء قلبك المريض من قبل أن تغص بالجريض ولا تظن البرأ من أدواك إلا بفطم النفس عن هواك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 فمن عصى بواحد منها فقد فتح بابا من جحيم قد وقد وأصلها القلب فعال اجداءه وحش بمرهم التقى سوداءه وأصلها القلب فعال اجداءه وحش بمرهم التقى سوداءه صلاحه صلاحها لمن نظر والضد بالضد كما جاء في الخبر وأصل داء القلب حب العاجلة فانبذه واحتفل لأمر الآجلة الفصل الثاني في تقسيم العلوم إلى علوم الوسائل وعلوم المقاصد مع ذكر بعض الأقسام الداخلة في هذا التقسيم وبيان ما ينبغي أن يشتغل به طالب العلم قبل الشروع في سائر العلوم إن العلوم تعجز الألباب عن تعدادها وحصرها مدى الزمن يجمعها قسمان يشملان شتى العلوم يا ذا العرفان أول ذين بالمقاصد اشتهر وهي علوم شرع نزاك الأغر كعلم توحيد المهيمن العلي وعلم تفسير الكتاب المنزلي والسنن الصحيح والآثار والفقه ثم سيرة المختار صلى عليه اللهم الغيث همر وردد التالون آيات السور والثاني ما كان وسيلة إلى علوم شرع ذي الجلال والعلا يسمى صلاحا بعلوم الآلة بهنكشاف حجب الجهلة وجلها على النسان العربي معتمد ثم فنون الأدب في ثالث الفصول يأتي ذكر ما يهم منها عند كل العلماء وابن جزي جعل العلوم في تقريبه ثلاثة فلتعرفي مراده إذ قدم العقليا في الذكر ثم أورد النقليا فالنقل لا يفهم دون الابتداء بآلة لفهمه فأفرداء علم أصول الفقه بالذكر لما حوى من النقل ومعقول سما به يكون ثالث الأقسام من بعد ذين عند ذا الإمام لأن هذا العلم فيه يمزج العقل بالنقل ومنه يولجو بالنظر الثاقب في الدليل كذاك في المدلول بالتعليل وقد أتى في اللؤلؤ النظيم لزكريا الناقد العليم بأنها أرباعة شرعية وآدبية كذا عقلية ثم الدياضية والجميع قد حوا من الأنواع ما بهم فرد ونظنها يطول فانظر عدها فيه فقد عددها وحدها والذهبي يقسم العلماء الى خمسة اقسام كما قد اجمل ذلك في رسالة المسائل بدءا مع التفصيل بالدلائل فمنه فرض لا يكون مسليما عبد بدونه كما قد علما مثل الشهاداتين والصلاة والحج والصيام والزكاة يعلمها من غير ما تفصيل مستيقنا بها بلا تعليل كذلك التصديق بالذي آتا به النبي المصطفى وثابتا عنه عليه بارئ الأكوان صلى وسلم ماد الأزمان وإنا من فرائض الكفاية حفظ كتاب الله والديراية بأسس الشرع على التفصيل وطرق التحريم والتحليل ومنهما استوحبا كالإمعان في شتى علومي شرعين المشرفي وكل ما لذي العلوم من صلة من آلات ومن علوم مكملة ما أوبيحا كالأخبار وسيار الولاة في الأقطار ومنهما يكره كالعناية بجمع شعر زمار الغواية وإن صرف الوقت في التنقيب عن أشعارهم هو الفضول والغابا إلا إذا كان لكشف الباطل فإناه ذب عن الفضائل وحفظه من دون تنبيه على ما يخديش الآداب مما حظى ومنه ما يحرمون كالسحري وما يوقع في الزيغ إذا ما عود ما وما مضى من أثر بالتقسيم عن الإمامين لدى العلوم مشتمل على العلوم كلها نقلا وعقلا دقيقا وجلها وكل تقسيم صحيح إن نظر إليه من كل النواحي فانتصر لكل واحد ولا تعارض بينهم كلا ولا تناقض فكل واحد لهم مراد وكلهم على الهدى والрад عليهم رحمة الجلاد ما ودق هما وما الهزار رنما وليهنك العلم بني فابتذل نفسك في تحصيله ولتحتفل بحفظك القرآن قبل الطالب فهو عماد الشار في المرتاقبي وليقترن حفظك بالتجويد رواية عن قارئ مجيد ولتستجزه كي تجيز غيرك فارفع بإسناد العلوم قدرك وثبت حفظك بالمراجعة فإن نسيته فتلك الفاجعة الفصل الثالث في بيان أهم أسس التحصيل العلمي إذا شرعت يا بني في الطلب فلتسأل الرحمان تيسير تيسير الأرب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 والسادس التقدم للوسائل فإنها المعراج للفضائل فبدأ بعلم النحو والتصريف والأصليين والفصيح تحرز الأمل مع البلاغة وأنواع الأدب لا سيما المختار من شعر العرب وخذ علوم الشرع بعد ذلك يدل لله لك المسالك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 من دونهم فهم إليها أسبقوا والتاسع التدوين للفوائد كذلك التقيد للشوارد فدونا أحسن ما سمعت ثم احفظا أحسن ما كتبت وحدثا بأحسن المحفوظ لديك تلك قولة المحفوظ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 وثالث من بعد عشرة أتى حسن سؤال واستماع يا فتى هما الجناحان لكسب العلم وبهما فاصعد سماء الفهم واطلبه مقرونا بخالص العمل لله ذي الجلال والإكرام جل فذا الأساس رابع من بعد عشرة خامسها في القصد أن نتحلى يا أولي الألباب بأكرم الخصال والآداب وحسبنا ما قال في النصيحة حماد للمقول ذو القريحة مستنبطا من قصة الكريم والخاضر المحدث العليم سبعة آداب وفي بيت له دونها فاحفظه ما أجمله له تغرب وتواضع, وتواضع والترع, والترع وجع وهن وعص هواك واتبع, واتبع وهذه وغيرها ستذكر في بابها وعدها لا يحصر افردتها لما لها من شان فهي له كالسور للبنيان وسادس من بعد عشرة فع تثبيته بنشره في الأربعي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 ومن يقدم رتبة عن المحل من ذي المراتب المرام لم ينل وهكذا شرع في العلوم سالكا مسالك الأسلاف كي تشارك في نشر هذا المنهج الفريدي الواضح الممهد السديدي وليحسن الشروع في الحديث. من بعد حفظ أحسن الحديث وإن الطالب أن يبتدئ بما به نبينا قد بدأ أعني به علم اعتقاد السلف مع النقيض في عهود الخلف بل واجب عليه قبل الابتداء بأسس الآلة أي يسترشدا بلومعة عن علم توحيد الصمد وما لخير الخلق من حق ورد كذا كما لا بد من أحكام تختص بالحلال والحرام من غير تفصيل ولا تدليلي ودون تحقيق ولا تعلييلي حتى يحوز من علوم الآلة قدرا به ينال ما يسعى من كل علم نافع تعلقا بالوحي قرآنا وما تحقق ثبوته من الحديث المسندي عن البشير المصطفى محمدي صلى الذي أرسله وسلما عليه كم هدا به الفصل الرابع في بيان أن الحفظ أهم هذه الأسس بعد التلقي على أيدي أهل العلم والحفظ أولى ما مضى من أسسي فادأب عليه في الضحى والغلس وكل حين ما حيت واصبر عليه واسأل الملك المقتدر سبحانه التوفيق والتثبيت على الهدى والرشد ما حيت وأن تكون حافظا مستحضرا تمطر طلاب العلوم الدررا من ملح الحفظ رزقته وعاش في أوهامه من ضيع لأنه لفهمنا الأساس وحظ من يتركه الإفلاس والحفظ من خصائص العرب كما أتى عن المختار نصا محكما الفاظه كما أتت مروية بالنص إنا أمة أمية أتبعها بقوله لا نكتب وبعد واو العطف جاء لا نحسب وهو حديث في الصحيحين ورد صلى على قائله الفرد الصمد والأمر بالحفظ أتى صريحا عن النبي المصطفى صحيحا كذا أتا عن صحبه الأبرار والتابعين السادة الأخيار أثنى عليهم وعلى من بعدهم نبينا فقال خير الناس هم وفي الصحيحين اجتهاره ثبت من طرق كثيرة تعددت بل استفاض فيهما وإن ترد ثبوته في غير ذين فأعد لذلك العدة وقف الماهرة أي الذي قد أثبت التواتر أعني به الحافظ في الإصابة فكم له في البحث من إصابة وأمر خير الخلق بالحفظ أتى لوفد عبد القيس حيث ثبت عنه صريحا أمره بحفظ ما بين من حل وما قد حرم وفي رواية له احفظوه فإن أتيتم قومكم فاروه الفاظه كثيرة محرره وفي الصحيحين رواها المهرا وفي حديث ثابت عنه دعا لحافظ سنته نعم الدعاء فقال فيه نظر الله امرأى سمع مني ما أقول ورآى أن من الواجب أن يبلغه لغيره كما وعى فبلغه ورحم الله امرأى قد ثبت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 وكم له مشاهد منقول يروى عن الأئمة الفحول نحو ثلاثين من الأصحاب رووه عمن جاء بالكتاب صلى وسلم عليه الباقي من بعثتنا نوازع الأشواق وعده الحافظ فيما اشتهرا وبالتواتر الجلال أخبرا ثم أتى الأمر بحفظ العلم عن بعض الصحابة وحراس السنن من تابعيهم فابن قيس قد زجر مرام أن يكتب عنه إذ أمروا أن يحضروا ما له ليغسلا ما كتبوا بل قال فيما نقلا لا تكتبوا بل احفظوا عنا كما كنا حفظنا عن إمام العلماء صلى وسلم عليه الخالق الصمد البر الرحيم الرازق وما أتى عن ابن قيس ثبتا وعن أبي بردة لفظه أتى ونحوه عن ابن مالك ورد في الدارمي إذ به صح السند عنه وزاد قوله لن يجعل ذلك قرآنا وهذا نقلا عن غير واحد من الأصحاب والتابعين الكمال الأنجابي لا نكتب العلم ولا نكتبه قال ابن عباس كذا ينسبه إلى ابن صخر حافظ الإسلام بعض من الأئمة الأعلام ثم على منهاجهم قد سارا من تابعيهم من نحل إنكار أشهرهم عبيدة والنخعي ثم ابن سيرين الإمام اللوذعي كذلك الزهري والأوزاعي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 وَهَبْ لِي كُلَّ سَالِكٍ نَذَلِكَ الْمَسَالِكَ الْحَوَالِكَ ثُمَّ آتِ مِنْ بَعْدِهِمْ مَنْ شَدَّدَ فِي مَسْلَكِ الْحِفْظِ فَكَبَّلَ الْيَدَا كَفَعْلِ بِنْ إِذْ قَالَ وَهُوَ الْعَجَبُ فِي حِفْظِهِ وَفَارِسٌ لَا يُغْلَبُ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَكُونَ عَالِمًا فلتكسر اليراع تبقى راقما لما سمعت في رقيم صدرك مدونا ذلك في تأمرك وما مضى من نهيهم عن كتب ما قد سمعوا من العلوم إنما ذلك محمول على التدوين في مجالس العلم ولم من دونوا من حفظهم ما سمعوا فحفظوا العلم ولم يضيعوا وبعضهم قد خاف من هجران طلابه به تلاوة القرآن بالاشتغال بالحديث فمنع تدوين سنة الرسول المتبع صلى وسلم عليه اللهما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 وَقَدْرَ روى الخطيب في التقيد من أخبارهم ما فيه ذكرى للفطن وبعضها قد جاء في المحدث للحسن الأديب والمحدث ومنهم من كان يمحو ما كتب إذ كل ما دونه حتما وعب فالخط عندهم وسيلة إلى حفظهم العلم كما قد نقلا عن غير واحد كمسروق ومن أبان ذاك كمالك نجب السنن والمحو بعد الحفظ غير ممكن في عصرنا ويا له من زمني نرى به الوسائل العجيبة ونسمع الطرائق الغريبة لكن سيبقى الحفظ خير مسعفي للطالبين بل هو الخل الوفي لو ركب الأقراص في عيوننا وأودعوا الحاسب في صدورنا لن نجني العلم بغير الحفظ يا بني فلتكن به معتنياء ولتمتفع بهذه الوسائل من دون إسراف ولا تواكلي مبحث في التدوين الرسمي للسنة النبوية على رأس المئة وبعد أم جاء الفتى المرواني الراشد المسدد الرباني شاور أهل العلم في تدوينه سنة خير خلقه الأمين صلى وسلم عليه من ختم به جميع الرسل والوحي أتم وكان ذا الأمر على رأس المئة يعينه في ذلكم خير فئة من تابعي أصحاب خير الرسل مثل أبي بكر بن حزمين الولي وابن شهاب وكذا القاسم وغيرهم تحدوهم العزائم فأجمعوا على كتابة السنن حفظا لها من العوادي والمحن وقيل إن ابن شهاب سبقا سواه لا غر ويكون الأسبقى وأصبحت مجالس التحديث تزخر بالتدوين للحديث وازدحمت برزم الدفاتر تزدان بالأقلام والمحابر ووصفها بسروج الإسلام يروى عن ابن حنبل الإمامي إظهارها عز لدى الإمام يحيى وعن حبرهم الهمام سفيان قال رأس مال كبر مقداره لدى أئمة الورى أسندها في الجامع الخطيب وهو كتاب ماتع عجيب فالعلم لا بد من التدوين له وهو طريق الحفظ عند الكملة واحمل عليه القول عن صديقي في أبجد العلوم ذي التدقيق وكل علم ليس في القرطاس يفضي إلى الضياع والإفلاس وقيل ما كتبته تقيدا كذا كما أهملته تشردا لكن على التدوين لم يتكلوا فحفظوا ما باليراع سجلوا وبقي الحفظ دليل الطالب به ينال غاية المآرب من أجل هذا كان أقوى الأسس فاحرص عليه يا بني واتسي بالصحب والأتباع ثم من مضى على الخطى فهو السبيل المرتضى واسمع لما أسنده الخطيب في جامعه عن الإمام الصير في ليس بعلم ما حوى القمطر ما العلم إلا ما حواه الصدر فذاك فيه شرف وفخر ورتبة جليلة وقدر وجلنا يحفظ قول الرحبي في نظمه المحرر المستعذبي إذ قال وهو حافظ همام فاحفظ فكل حافظ إمام وقال عنه ابن أبي الحديد في أول نظمه الفصيح فاعرفي وبعد فالعلم إذا لم ينضبط بالحفظ لم ينفع ومن مارا غلط وهك يا بني قولا سالفا يا أيها المضمن الصحائفا ما قد روا يضارع المصاحفا احفظ وإلا كنت ريحا عاصفا ومودع العلم القراطيس يذن من دون ما حفظ لدى أهل الهمم لا خير في علم فتى لا يعبر به بني واديا أو يعمر به النوادي قاله الحكيم وهو كلام محكم قويم والعلم إن لم يدخل الحمام مع صاحبه فليس علما ينتفع به لأن العلم في الصدور يحفظ لا بالخط في السطور وما كتبت أيها الطالب فر لكن ما حفظته في القلب قر وعكس هذا قول ما دون قر وأن ما حفظته بني فر وعزوه إلى الخليل يبطله واقعه ونهجه لا يقبله لذلك من حفظ المتون حاز ويا للشرف الفنون كذلك من حفظ الاصول فانه قد ضمن الاصول وكل من ضيعها قد حرم طيب الوصول فاجتهد كي تظنم واسع بجد واجعل المحبرتك أذنيك وليكن فؤاد دفترك فالعلم ما ثبت في الخواطر وليس ما أودع في الدفاتر والناس في الحفظ ذو أحوالي أوجدها العليم ذو الجلال وكل من يبذل جهدا يجد تأثيره بقدر ما يجتهد فكرر النصوص فالتكرار خير معين إذ به يصار إلى اكتناز العلم فهو أفضله كنز وفيه متعة لا تعدل بأي متعة كما قد ورد عن الهمام حافظ ابن أحمدا الحكمي المذحجي المشتهر ومن له من اسمه حظ سطر إذ قال في لؤلؤه المكنوني موجها لحافظ المتوني فلا يملنك ما تكررا لعله يحلو إذا تقررا شبهة داحظة وبعدما مضى من البيان واتضح الحق لذي عرفاني إياك يا بني أن تنخدعا بشبهة نسجها من ادعا بأن حفظنا المتون مضيعا للوقت من دون جتلا منفعا دعواهم أن يفهم الصغير من دون تلقين به يصير للعلم مبغضا شرود الفهم فالفهم وحده طريق العلم وأن من يحفظ مثل الببغى وغير هذا منه راء ورغا إذ قيل عن حافظ وحي الصمد زدت لدينا نسخة في البلد قد نجح الأعداء في إقناعنا بهذه الشبهة في أوطاننا وأوهمونا أن حمل اللقب هو دليل العلم يا للعجب من أجل أن ينشأ جيل جاهل من حلية العلم العظيم عاطل لذا رأينا زمر قد حملوا أعلى الشهادات وما تحملوا من العلوم غير ما قد نقلوا في تلكم الأبحاث يا من يعقلوا إلا الذين أخذوا أنفسهم بالمنهج الأسمى وما أقلهم فالحفظ يا قوم طريق الفهم ثم هما منهاجنا في العلم إذا سلكنا مسلك التدرج وتركه هو انتهاج العوج هل حافظ القرآن مثل الجاهلي بموضع السورة والفواصلي لا يعرف السورة حتى ينظر في فهرس المصحف هذا إن درا موضعها وربما قد وعبا من الأغاني ما يثير العجب مع حفظه أسماء من قد نعقو بها من الأحياء أو من سبقوا إلى حياة الخلد والجزاء يا رب سلمنا من البلاء وهل يكون حافظ المسائل مثل فتن في كباقي لا تصغي يا بني للإرجافي ولتتبع مناهج الأصلافي فمن على منهاجهم قد سلكا فذاك منهم فاتخذه مسلكا وأختم الفصل بنظم اللؤلؤي فهكهو منضدا كاللؤلؤي اعلم بأن العلم بالتعلم والحفظ والاتقان والتفهم والعلم قد يرزقه الصغير في سنه ويحرم الكبير وإنما المرء بأصريه ليس برجليه ولا يديه لسانه وقلبه المركب في صدره وذاك خلق عجب والعلم بالفهم وبالمذاكره والدرس والفكرة والمناظرة فرب إنسان ينال الحفظ ويورد النص ويحكي اللفظ وما له في غيره نصيب مما حواه العالم الأديب ورب ذي حرص شديد الحب للعلم والذكر بليد القلب معجز في الحفظ والرواية ليست له عما الروا حكاية وآخر يعطى بلاجتهاد حفظا لما قد جاء في الإسناد يفيده بالقلب لا بناظره ليس بمضطر إلى قماطره الفصل الخامس في ذكر أهم شروط تحصيله وبعد ذكر الأسس المتينة لابد من شروطه المعينة وإنني على الأهم أقتصر وعن قصور في البيان اعتذر. شروطه قدر من الذكاء ما أبعد العلم عن الغباء فمن حباه الله فمن ثاقبا كان شهابا في العلوم ثاقبا والبذل للجهد مع الحفاظ على الزمان مسلك الحفاظ فالوقت أغلى ما حباك المولى حذار أن تضيعه وأولى وبعلو الهمة اتصف ولا تخلد إلى الراحة إن رمت العلا لا يطلب العلم عشير الكسل كلا ولا مجالس للهمل كذاك لا يطلبه ذو الملل وكل بطال ضعيف الحيال لابد للعلم من الصبر ومن إتعابك الجسم فكن بذاق من وارحل إلى عواصم الأمصار وعمد إلى أشياخها الكبار لا تأخذ العلم عن الصغار فإنه مضنة الصغار ولا تكن مستعجلا في الطلب ما فاز عجلان بنيل الأربي لابد من طول الزمان فادأبي واسهر على تنقيحه ونقبي يجتني ذو النخل منه الرطباء دون انتظارن إن لفيه التعباء العلم بحر متهاه يبعد ليس له حد إليه يقصد وليس كل العلم قد حويته أجل ولا العشر ولو أحصيته ما أكثر العلم وما أوسعه من ذا الذي يقدر أن يجمعهم؟ فلتمس الأنفع والأهمى واصرف إليه يا بني الهمى ولتبدأ التحصيل في مقتبل عمرك واحذر الذي ذا الأمل فالحفظ يا بني في سن الصغر يثبت كالنقش على متن الحجر وأن حفظ المرء في حال الكبر ك الرقم في الماء كما جاء في الأثر وإن أردت يا بني الأخذ عن أول الرسوخ فقصدا أهل السنة واجتنب الأخذ عن المبتدع فربما تبلى بحب البدع قال عليٌّ دُدت قد تقل بدع والتلزم المهيع فهو المتباعد وكن على نهج سبيل السلف في مجمع عليه أو مختلف وتابع الصالح ممن سلف وجانب البدعة ممن خلف فكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف والسنة الغراء من ومن طريقها أجي وحبها أكن لذاك بد من أمرينهما حسن السؤال عن خيار العلماء ثانيهما أن تستخير الله في الأخذ عن الأمثل منهم فامتثل وإن من بين رجال العلم من استفاض فضله في القوم وكملت في عصره أهليته وعرفت أخلاقه وعفته وظهرت بين الورى ديانته واشتهرت لديه موصيانته فذا هو القدوة فلز مجلسه وحقه احذر يا فتاة أن تبخس ولا تقيد بأولي الشهرة في سماعك العلم فرب محتفي بالعلم من ذوي الخمول أنفعوا لطالبيه في الزوايا يقبع لا يمنع عنك الكبر أن تأخذ عن أصغر منك فهو غبن فعل إن كان منك بالفنون أعلما وللمسائل العظام أفهما فقد روى الأشياخ عن طلابهم كما روى الزهري عن مالكهم والأخذ عن شيخ مشارك أتم نفعا لطلاب العلوم وأعم من لم يكن له شيوخ اجتنب أخذك عنه لا تكن كالمحتطب إذ من بطون الكتب قد تفقها كما يقول الشافعي ذنها من دخل الكتب من دخل الكتب وحده خرج منها وقيت وحده كما ولج لا تأخذ القرآن عمن أخذ ع مصحفي مثله فإن ذا كالأخذ عن كل جهول صحفي مصحف كما تلا في الصحف فإنما التصحيف قفل ضلا مفتاحه وح الذي أضلّا ذلكم المفتاح والتصحيف لا يكون إلا من كسول أهملا شأن التلقي عن أولي الإتقاني ممن عنوا بالنسخ الحساني وإن يكن بعض الكبار قد وقع فيه فهذا نادر منهم فدع مسالك الإرجاف والتعنيفي من ذا الذي يعرى من التصحيف أو خطأ كما يقول أحمد وهو الإمام الجهب ذو الممجد ولتثمي ركبتيك في المساجد مثافنا لكل شيخ ماجد واختر قارينا كي يشد أزركا وشد إن رمت العلام أزركا واحرص على البكرة والتبكير واهجر لذيذ النوم في السرير ثم أهن نفسك في الطلابه إن كنت يا بني من طلابه فإنه إن تعطيه كلك لا يعطيك إلا بعضه ونقلا من لم تكن محرقة بدايته تخلفت عن الضياء نهايته ووزع الأوقات في النهار والليل للحفظ والاستذكار والبحث والتنقيب والمطالعة والجمع والتحرير والمراجعة ودبر المال لجلب الكتب وكل ما تحتاجه في الطلب وأخر الزواج كي تنقطع لأخذك العلم وعاد الشبع أكثر من الصيام كي يكونا لك على تحصيله معينا وقد مضى في ثالث الفصول ما نظمه حماد في بيت سماء له تغرب وتواضع واترع وجع وهن وعص هواكا واتبع واقنع من القوت بما تيسرا ثم من اللباس ما قد سترى وذا الذي ذكرت لا ينافي تجمل المرء لدى الاضياف فربنا جل جميل ويحب لنا الجمال والمباها تجتنب والتتحر الحله في ماكلك ثم تقلل واحترس من بطنك ففطمة المرء يغطيها الشبع ورقة القلب توارها المتع والعلم لا يطلب بالتنعم وراحة الجسم وطيب المطعم وقلل المنام والكلام وتجنب الهزل كذا الخصام وقلل المزاح فهو إن غلب أدى إلى زرع شقاق والعتب واسم بنفسك عن التأنق في ملبس كذا عن التعلق بما به يستمتع الأطفال والفارغون الهمل الجهال من تافه الشراب والمآكل فذاك يزري بالحصيف العاقل مثل البطاطس والاعتدام بشطة تخنق كالزكام واجتنبا مشتهيات النفس مما يضرها كشرب الببس لا تشرب الببس ولا الككولة ثم اقتصد ولا تكن أكولا لكل ما ترغب من طعامي فإنه مجلبة الأسقام وما مضى من أشهر المشارب للمرض العضال شر جالبي فاغتذي بالذي حباك المنعم مما به على العباد ينعمو من نافع الشراب والطعام معتسيا بأفضل الأنام في هديه صلى عليه الله ما هب الصبا وطائر ترنما واحرص على ما زاد في الحفظ وما به نمو الفهم مما علما تثيره ونفعه كالعسل وكالزبيب بكرة ولتسألي مولاك أن يمنحك التوفيق وأن يسهل لك الطريق إلى اكتساب العلم والمعارف شتان بين جاهل وعارف واحفظه جل شأنه يحفظ كما حيث لا تعدل بذاك مغنما وهو وصية النبي الأعظمي للبحر عبد الله حبر الأمم وقد أتى تصيحه مقترنا بالحسن عند الترمذي ذي الغنى ثم اغتن من قبل خمس خمسا إذ عمن قد أزال اللبس صلى عليه ربنا ما سبح مسبح وأشرقت شمس الضحى فاغتنم الشباب قبل الهرم واغتنم الصحة قبل السقم كذا غناك قبل أن تفتقرا ثم الفراغ قبل شغل يزدرا واغتنم الحياة قبل الموت فليس بعد الموت غير الفوت وهو عن البحر أتى وصححا حاكمهم إسناده وصرح بذلك حافظ الزمان ابن حجر وكم من الصخر تفجر النهر وبعد ذاك يسأل الخلائق عن أربع وتكشف الحقائق يسأل كل واحد عن عمره فيما قضاه وهو سر خبره كذلكم عن علمه سيسألو هل كان في دنياه حقا يعملو ثم عن المال الذي قد كسبه من أين ذلك الضعيف اكتسبه وفيما في دار الفناع أنفقه وما الذي في سعيه قد حققه وفيما أبلى جسمه هل كان فيه درب الهداء والضياع المؤسفي قد صح عند الترمذي عن أبي فرزة ذي الذكر الحميد الطيب هل بعد ذا يحسن أن تضيعا شرخ الشباب لاهيا مستمتعا كمن رضوا بالهون والقعود في طرقات الناس كالقرود وكم ترى من للبان يعلكوا دوما وفي كل طريق يسلك أو يقرض الفصفص قرض الفارى وهمه تتبع السمرى تراه دوما عابثا بالمسباح هل ذكر الله علا أو سبحه وكل شاخص يرى صورته به تمطى مصلحا غترته وقوم العقال والمرزاما وزين الأزرار والأكماما كم ضيع الفارغ من أوقاتي عند وقوفه لدى المرآة بل قد أضاع ما له الله وهب من صحة ومن فراغ ونشب وذاك والله هو المغمون أخبر عنه الصادق المأمون صلى عليه الله مزدان الثمر وما تبدى في ليالين القمر من هذه صفاته لا يصلح للعلم لو كان ذكيا يمدح فكيف من كان بليدا جانحا للهوى فيه غاديا ورائحا الباب الثاني في ذكر أهم آداب الطالب والمعلم وعوائق الطلب وفيه خمسة فصول الفصل الأول في ذكر أهم آداب الطالب مع شيخه توطئه وبعد إيراد أهم الأسس في الأخذ عن كل فقيه كيس وذكر جملة من الشروط في تحصيله أذكر ما به في. منهج أهل العلم في التعليم مقترنا بالمسلك القويم وهو الذي سمي بالآداب بين المعلمين والطلاب وتلك الآداب بها تأدب أسلافنا وأودعوها الكتبا كأدب الطالب في التلقي عن شيخه وما له من حق عليه ثم أدب الطلاب بينهم وبعض ذي الآداب يختص بالشيخ وبعض يشمل حق الجميع فادر ما أفصل مبتدئا بذكر ما لشيخ من حق على طلابه به قم وذاك حق واسع الأبواب يعجز عنه أكثر الطلاب احترم الشيخ وبجله ولا تنس له فضلا وأعلن في الملا توقيره له من فضلي فذاك من شيمة أهل النبل واصبر على جفوته وتدعو له من ذا الذي من العلي مكمله إلا الذي بوحيه قد أكرمه فإنه من كل عيب عصمه صلى وسلم عليه الله ما نور تفتح وما ودق هما وواجب أن تخفض للشيخ كي تدرع الفلاح وقل كما قال الإمام أحمد بخلف الأحمر قولا يحمد وهو لا أقعد إلا بين يديك يا شيخ كذا أمرنا أي بالتواضع لمن علمنا وبكريم القول قد أدبنا وشاورنه في الأمور والترم رضاه واسترشده دوما والتقم بين يديه سائلا عن حاجته مسارعا إلى قضاء طلبته وإن يشر عليك أن تتبع طريقة في العلم كي تنتفعا بها فلبي وشكر صنيعه فالكيس كل الكيس أن تطيعه بها فلبي وشكر صنيعه فالكيس كل الكيس أن تطيعه وان قد لهم قيادة موسى للخضر عليهم السلام ما قول سطر وليكون الخطاب بالتعظيم مقترنا دوما وبالتكريم فلا تخاطبه بتالخطاب والكاف وحرصا على الآداب أي لا تقل إنك أو أنت ولا اسمع وقل لا سيما بين الملا وقل له كما حك الخطيب يا أيها العالم والأريب أو ما تقولون بتلك المسألة فإن هذا أدب ما أجمله والرفع للصوت إحذرا بحضرته فقد يكون سببا لنفرته وبادرا بالإعتذار إن بدر منك قصور نحوه فحرص تبر وذب عنه إن سمعت أحدا يغتابه ورد عنه الفندى وداره وبالغا في شكره ولتفشي في الناس عظيم قدره وادخل عليه بعد الاستئذان مراعيا لحرمة المكان لا تدخلا متسخ الثياب أو شعثا كهيئة الأعراب ولتأتي فارغا من الشواغل من أجل فهم درر المسائل ودع بني ما ينافي الأدبا في درسه كوسن والثؤبا لا تضجر الشيخ وكن في الطلب مثل ابن عباس رفيع الأدب عليه رضوان المهيمين الأحد ما هبت الريح وما الغيم عقد واجلس أمامه بأكمل الأدب مستمعا في رغب وفي رهب لا تكثر التحديق والتلفت ولا تراقب خارجا أو من أتى كذاك أيضا أغلق الجوال ولا تجاوبه ولو تتالى واستجمع العقل لفهم الدرس ولا تفكر في غد أو أمس إن شرود البال لا ينتفع بعلم شيخه ولا يستمتع واحذر من العبث بالثياب وما ينافي مسلك الآداب كعبث بلحية والأنف والنفض للكم وفرك الكف وقرع سن ثم مد الرجل تجاهه وضحك والتفلي والامتخاط احذره والتنحنحا بحضرة الشيخ كذا أن تصلح ما منه يستحي للمكارم من كل خارم من الخوارم واخرج من الدرس إذا محتجت منها لشيء فإن استأدنت لا تجعل الشيخ وراء ظهرك ذا منتقص من قدرك لا تجعل يديك خلفك ولا إذا أجنبيك وعش ممتثلا لهدي من أنقذنا بشرعته هنا وباتباع سنته صلى عليه الله ما تنفسا صبح وما الليل البهيم عسعسا والاتكاء أحذر والاستلقاء والاستناد دعوة احتباء كذلك التشبيك بالأصابع ولا تقاطعه ولا تنازعه ولتحترز من كل ما قد يغضبه واحرص على كل جميل يعجبه وخمرا وجهك إن عطست مع خفضك الصوت وأنا كنت فاحرص فديتك على ذا الأدب واكضم لدى تثاؤب والتدأب على التقيد بأنواع السنن والتحمد الله على فيض منا وسلما على الحضور كلهم إذا دخلت وخصوصا من بينهم شيخك بالسلام والتحية لما له من رتبة علية ولا تحدث أحدا بحضرته فإن هذا سبب لجفوته ولتحذر السبق إلى الجواب ولا تجادله لدى الخطاب ولا تردد ما يقول واحذري إظهار علمك به وانتظري إكماله الحديث دون ضجر، فإن تضجرت إذا فاستغفري ولا تخطئه لدى الطلاب، واكتب له الصواب في خطابي مضمخا بعطر الثناء تكن بذاك ظاهر الوفاء واسمع كلام اللؤلؤي إذ نظم من العظات ما به برء السقم وإن بدت بين أناس مسألة معروفة في العلم أو مفتعله. فلا تكن إلى الجواب سابقا حتى ترى غيرك فيها ناطقا فكم رأيت من عجول سابقي من غير فهم بالخطاء ناطقي أزرى به ذلك في المجالس عند ذوي الألباب والتنافس والصمت فاعلم بك حقا أزين إن لم يكن عندك علم متقن وقل إذا أعياك ذاك الأمر مالي بما تسأل عنه خبر فذاك شقر العلم عند العلماء كذاك ما زالت تقول الحكما إياك والعجب بفضل رأيك واحذر جواب القول من خطائك كم من جواب أعقب الندامة فاغتنم الصمت مع السلامة وهذه الآداب ليست تلتمس إلا من الشيخ فمنه يقتبس الهدي والسمت والاقتداء والمنهج المسدد البناء فأد ما تستطيع من حقوقه ولتحترس بني من حقوقه، والتمشى خلفه وقدم نع له إليه تقدير له وحمل له حاجته إلا إذا ممتنع فأرضه مرددا له الدعاء وبعد موته تعهد أهله بالبر والإحسان ثم كله خليفة في نشرك العلم ولا تبغ بذاك ما حييت بدلا وكل من بذ السلوك التزم يسلك حقا في عداد العلماء إن بين علمهم وهديهم جمع وهو طريق السالفين المتبع من قال عنهم شيخنا عدود لا زال من معينه يجود بدرر من نظمه الذي يبدعه ومن خزائن البيان يطلعه رب بن مسعود مقيم الملة فكان يحكي هديه ودله وكان علقمة لابن أمي عبد كهذا للنبي الأم، وكان إبراهيم يحكي على واهل له من نسب ما أكرمه، وكان منصور لإبراهيم كذاك يحكي هديه القويما وكان سفيان بلا قصور مشبه بشيخه منصور. وهكذا أيضاً وكيع كان مشبهم بشيخه سفيان، وكان أحمد لدى الجميع مشبهم بشيخه وكيع، كذا أبو داوود عند الكمل مشبهم بأحمد بن حنبلي، حشرنا الله مع الجميع تحت لواء أحمد الشفيعي. صلى وسلم عليه وعلى أصحابه وآله الله على الفصل الثاني في ذكر أهم آداب الطالب في نفسه وأهم الآداب التي يتعامل بها الطلاب بينهم وفيه مطلبان المطلب الأول في ذكر أهم آداب الطالب في نفسه يا طالب العلم ابتغاء الخالق دع ما ينافيه من البوائق وسائر الآثام والمعاصي فالنور لا يؤتاه قلب العاصي وأخلص النية للرحمن فإنها من أعظم القرباني فإنما الأعمال بالنيات كما أتى في كتب الأثبات عن النبي الخاتم المختار صلى وسلم عليه الباري وطهر قلبك من داء الحسد وداوه دوما بحسن المعتقد فبصلاح القلب يصلح الجسد عم خاتم الرسل الكرام قد ورد وامتثلت سائر الجوارح وتلكم من أعظم المنائح وفي الصحيحين عن النعمان قد جاء وهو واضح البرهان عليك بالصدق وبالتواضع والزهد في بهارج المطامع ولتتحل يا بني بالورع فليس مثله علاج للطمع وعصي الهوى فإنه للطالب مزلة لأكثر المثالب وليك صدرك سليما واحترس من اللسان فهو غدار دنس إلا إذا ألجمته بالورع والخوف من مولاك يوم الفزع تالله قد أوردنا المهالك حتى سلكنا سبلها الحوالك يا رب سلمنا من الجوارح وعافنا من كل إثم فادح واجتن بالمراء والجدالا إلا لدحض باطل قد فال به معاند فبين الدخل وأظهر الزيف ووضح الخلل تحل يا بني بالاصافي فإنه من أعظم الأوصاف وفي الرجوع يا فتاة للحق نيل رضا الخالق ثم الخلق تجملا بالهدي والسمت الحسن محافظا على شعائر السنن في مطعم ومشرب وملبس ومركب وبالنبي فأتس في كل ما تأتي وكل ما تذر صلى عليه الله ما سحى المطر تكم بذا في عارفك مقتدا به وداعيا إلى نهج الهدى المطلب الثاني في ذكر أهم الآداب التي يتعامل بها الطلاب بينهم سلم بني إن دخلت وارفعا صوتك بالسلام حتى يسمع. والشيخ فلتخصص بالتوقير. كما مضى لحقه الكبير ككيف حال شيخنا وأمتعا بكم إله الطالبين مسمعا هذا الكلام الحاضرين والتذر ذلك في الدرس ففعله هدر والتجتنب تخطي الرقابي إلا لمقنع من الأسباب كأن تكون نابغا في الطلب وقال شيخك اقترب فاقترب واحذر بني أن تقيم من سبق لمجلس فإنه به أحق فالنهي عن هذا رواه ابن عمر وفي الصحيحين تلقته الزمر وكونه به أحق مسند في مسلم إلى ابن صخر يصعد لا تقبل الإثار من يؤثرك إلا إذا الشيخ بِذَا يأمرك إمَّا لفضل فيك أو لسنك أو لانتفاع يا فتاة بعلمك واجتنب التفريق بين اثنين لنهي من قد خص بالوحيين صلى عليه الله ما برق اللمع في حندس الليل وما نور سطع فإنهما قد أذنا فلا حرج فصاحب الحق قرين للفلج وكن معينا لزميل الطلب إن كان ذا حرص ومنه اقترب وإن تكن مع رفقاء في الطلب فاجتمعوا في جهة فهو أحب إلى فؤاد الشيخ حيث يرمق إليكم وبينكم لا يفرق ولا يخص أحدا دون أحد فتذفروا بذى الجوار والرشد فغيركم في التيه يمرحون وفي بحار الجهل يسبحون، وإن من حق رفاق الطلب توقيرهم ونصحهم في أدب مراعيا مكانة الأقران ورفقاء الدرب والزمان ووسط الحلقة لا تجلس ولا تقعد أمام جالس بها بلا ضرورة تنجم كالزحام أو ضيق مكان أو لزوار أتوا وإن رأيت طالبا مغتربا فابتدرنه قائلا يا مرحبا بمن أتى يطلبه مبتغيا وجه الذي يعلم ما قد خفيا وَإِنْ يَكُونُوا عَدَدًا فَوَسِّعُوا بِمَجْلِسِ الدَّرْسِ لَهُمْ وَجْمَعُوا أَعْضَاءَكُمْ كَمِثْلِ ضَمِّ الرُّكْبِ وَقَدَمِ لِأُخْتِهَا وَاقْتَرِبْ مِنْ جَارِكَ الأَدْنَى إِلَى الْيَمِينِ أَوِ الشِّمَالِ فُزْتَ بِالْيَقِينِ وكن وقورا واحترز من كل ما يؤذي الجليس كي ترى محترما ولا تكن مثل البعير الأجرب أو ضحكة تنمارجي لأشعاب لا تشغل الشيخ بما لا يحسن في الدرس فهو عمل مستهجن كمن ينادي طالبا في الدرس أو يشغل الشيخ بدرس الأمس وكل مولع بحب ثرثرة فهو حري يا فتاء تحقره والدرس لا يقطع بالسفساف فكن به موطأ الأكناف فالتمس العلم وأجمل في الطلب والعلم لا يحسن إلا بالأدب والأدب النافع حسن السمت وفي كثير القول بعض المقتل نظم هذا اللؤلؤي فدعوا له وللأعلام في كل زمن ولا تقم بأي أمر دون أن تستأذن الشيخ فكن من وإن تعدى في خصام طالب على أخيه يا فتاة فالواجب إسناد زجره إلى الشيخ فما يراه كان للجميع ملزما وإن إلى الشيخ أساء الأدبا فرد فزجره يقينا وجبا فنصرة الشيخ بالارتياب واجبة حتما على الطلاب والغمز في أشياخنا الأعلام داء دوي يا أولي لحومهم مسمومة فمن وقع فيهم أصيب بالهوان فانقمع وإن قصدت مجلس الشيخ فلا تقدما على سواك وبذلا حقك في النوبة للغريب إذ جاء قولا عن الخطيب وفيه قول المصطفى للثقفي مؤدبا وهو بنا خير حفي صلى عليه اللهم جن الدجاج وما استفاق من ضلال دوحجا جا أخا ثقيف إن لم صاريا قد أحرز السبق أتا مرويا عن الصحابي الجليل بن عمر عليه رضوان الذي أوحى السور كذا ذو الحاجة أو من قدمه شيخك فالواجب أن تقدمه إن لم يكن من ذلكم شيء فلا تؤثر سواك يا فتاة إذ كراهة في كل عمل يرجو به المرء ثواب الله جل وإن أتت نوبة شخص يحسن شروعه في العرض حين يأذن له بذاك الشيخ وليبدأ بما يشرع في الخطاب عند العلماء من حمد ربنا على الإنعام والعطف بالصلاة والسلام على الرسول المجتبى وإن دعا فحسن أجمل بذلك الدعاء وليحضر الطالب سفره معه ولا يليق أبدا أن يضعه فوق البساط وهو مفتوح ولا يقلبه فذا سلوك حظلا واستأذين الشيخ وبعد الإذن اقرأ بصوت بين واستأني من أجل أن يفهم عنك واجتنب هذا إذا الشيخ لمحظور غضب أو ملل أصابه أو غم أو اعتراه تعب أو هم الفصل الثالث في ذكر أهم آداب الشيخ في نفسه وفي درسه ومع طلابه في سائر الأحوال وفيه ثلاثة مطالب المطلب الأول في ذكر أهم آداب الشيخ في نفسه وكثير منها يشترك معه الطلاب فيها لا ريب أن شيخ قدوة لمن يأخذ عنه فليكن حلس السنن وليتق الله على الدوام مستحضرا رقابة العلام فإنه على العلوم مؤتما وبالذي استرعاه ربه قما إن يتصف بالزهد والخضوع لله والوقار والخشوع وبالسكينة مع التواضع والحلم والبعد عن المطامع وليمتثل ما قاله الإمام مالك المبجل الهمام في نصحه الأسماء للرشيد هارون ذي التصرف السديد قال له إذا علمت فلتكن متصفا بالحلم والسمت الحسن ولير يا هذا عظيم الأثر عليك والبعد عن التكبر لقول خير الخلق إن العلماء وراث الأنبياء حقا فعلما وقد مضى في أول البابين في فاضل أولي العلم بتخرج يفي بالقصد وهو عن أبي الدرداء عويم رند الزهد والإباء والاختلاف في قبوله نقل وليس عن مرتبة الحسن يقل وليعلم العالم أن العلم ما حصل نفعه فكن معظما له ولا تهنه بالذهاب إلى عبيد المال والألقاب لا يحمل العلم إلى بيت أحد فالعلم يؤتى فأتهي ذا الرشد وإن يك الذهاب من شيخ إلى آخر فهو سائغ إذ نقل عن ابن سلام بأنه رحل من أجل إسماع علي إذ حمل عنه الغريب وعلي إن دكر فهو المديني الإمام المشتهر كذلك الثوري أيضا ذهب إلى ابن أدهم فكان أعجبا يقصده الثوري وهو أعلم منه وبحر حافظ مقدم وليكن العالم جد متقي شرور ذي الدنيا شديد الفرقي من مغرياتها ومن حبائل فتنتها وسحرها المخاتلي والأصل في متاعها التقلل فإنه فان فلا يعول عليه وليرض بما يكفيه من دون تقتير على ذويه لسي ما في هذه الأزمان بها الفقير الدائم الحرمان يرابنوه من مظاهر الترف عند سواهما يولد الأسف والعالم الصادق من لم يجعل العلم ضربا من ضروب الحيل فالعلم لا يجعل سلما إلى مال وجاه أو تقدم من على منافس ولا يليق أن يرى حامله يهوى الجدال والمراء ما أجدر العالم بالتجرود فإنه عنوان كل سؤدد كمثل حال الشافعي ذي العلا قال وددت أن هذا العلم لا يعزى إلي منه شيء أبدا وينفع الله به من أسعدا من خلقه كذلك بالعمل به فيال العلماء الكمل لم يله في النهار بالطعام وليس في الليل من النوام أمضاهما في العلم والعبادة تلك حياة القدوات السادة ثم على العالم أن يقيم شعائر الدين وأن يديم تعظيمها مدى الحياة آمرا وناهيا محتسبا مثابرا يصدع بالحق ولا يجامل وعن أداء النصح لا يثاقل واليد رعب الصبر ما عاش وهل ينفع غير الصبر إن شرنا طل فالأنبياء كلهم قد صبروا وذاك من عزم الأمور يذكروا ومن صفات العالم المسدد إظهار سنة النبي الأمجد صلى وسلم عليه الله ما غرد قمري على عيك الحما كذاك من صفاته قمع البدع كي يعبد الله بما لنا شرع والعالم العامل بالعزائم يأخذ نفسه وبالمكارم يلزمها مجتهدا في العمل بعلمه طبق السلوك الأمثل المستفاد من كتاب الله وسيرة المعتمن الأواهي مزكي للنفس بالطاعات مع اجتناب سائر الآفات. موقرا خير الورى وصحبه مطهرا من الدنايا قلبه منقيا ظاهره من كل ما يزري به يخشى الردا والمعثما يعامل الناس بحسن الخلق مثل البشاشة ولين المنطقي يبذل جاهه مع الإنصاف متصفا بأجمل الأصاف يفشي السلام يطعم الطعام ويصل الأرحام واليتام يعامل الفقير بالتلطف مجانبا مسلك أهل الترف في كسرهم قلوب أهل الفقر إما بالاحتقار أو بالكبر يصلهم مصطاع بالإنفاق عليهم يرجو رضى الخلاق وكل قربة إلى الرحمن يسعى لفعلها بكل آن والعلماء حجة المولى على عباد إنهم أخلصوا له العمل وقدوة لسائر الأنام إليهم المرجع في الأحكام فليحذر العالم من زلاته وليحفظ اللسان من آفاته بزلة العالم تشقى أمم ويستطير شرها ويعظم فالعلم كل العلم ما به انتفع أربابه وجنب الناس البدع فلا يليق بذوي العلم البطر والاتصاف بالرياء والوحر والاشتغال بعيوب الخلق وكل ما يخدش وجه الحق وليحذر العالم من داء الهوى فما أصاب عالما إلا هوى ولينأى بالنفس عن التعصب لعالم معتبر أو مذهبي وليعنى ما أمكن بالرقائق فهي علاج القلب بالحقائق من آية تتلى ونص صادق وقصة تدمع عين الصادق وليتل آية الله في الأسحار مع حرصه دوما على الأذكار بعمل اليوم مع الليلة قد سمي عند السالفين واعتمد ذلك لسم بعضهم كذينسا وبعده تلميذه به ائتسا وليعمر الأوقات بالتصنيف فيه باب مفيد دون ما تكل فيه وليك في تصنيفه محققا وللنقول جامعا موثقا مُمَحِّصًا مُبَيِّنًا مُدَقِّقًا مُعتَرِفًا بِسَبْقِ مَنْ قَدْ سَبَقًا مُعتَنِيًا بِمَا يَعُمُّ النَّفْعُ بِهِ وَإِنْ عَرَتْهُ آفَةٌ فَلْيَنْتَبِهِ فَرُبَّمَا أُصِيبَ بِالْغُرُورِ فاقتاده لمورد الشرور وزينة العالم في التواضع فالزهو والعلم ذوى تدافع وليخف سنة النبي المصطفى وآله وصحبه أولي الوفاء والتابعين لهم ومن تبع طريقهم في كل أمر قد شرع كابن المسيبي ومن قد سبق ومن بهم في كل جيل لحقاء كابن المبارك وسفيانيهم مع البخاري وحماديهم ثم أبي حنيفة النعمان ومالك واحمد الشيباني وقد مضى ذكر الإمام الشافعي للعلم والشعر الرقيق الماتع يا رب فاجمعنا بهم في جنتك وانجنا من الردى بمنتك المطلب الثاني في ذكر أهم آداب الشيخ في درسه وقبل عقد الدرس تصحيح النية فكم لها من اثر في التزكيه وليتطهر قبل بدء الدرس مع التطيب وحسن اللبس يفعل هذا مالك موقرا حديث خير مرسل إلى الورى وليجلس الشيخ مع الوقاري مقتديا بالمصطفى المختار، مفتتحا بحمد ذي الجلال، مقدر الأرزاق والآجالي مصليا على من اصطفاه على جميع الخلق واجتباه وليترضى عن جميع الآل وصحبه في سائر الأحوال وكل شيخ عالي من ذي منزله يحسن عند ذكره الدعاء له بالعفو والرحمة والغفران فإن ذلك من الإحسان وليكم الجلوس بارزا حتى يكون للجميع حافزا على حضور القلب والتقضي ورصد كل نائم أو يقضي فربما عدى استتار الطالب عن نظر الشيخ إلى التخاطب مع غيره أو نومه أو غفلته وذا حضوره كمثل غيبته وليبتسم فَإِنَّ لابتساما من هدي من قد علم الأناما صلى عليه الله ذو الجلال ما هبت الأسام في الآصال وكثرة المزاح مما يرغب بالشيخ عنه والقليل يطلب منه فإن زاد عن الحد ذهب بهيبة الشيخ فبئس المنقلب ولا يكن مقطبا عبوسا فمن رآه ظنه منحوسا وإن يكن الشيخ بحالة الغضب والجوع والهم وشدة التعب أو شدة النعاس فليجتنبي عقد الدروس لفوات الأربي فربما جاء بقول فاسد ولم يكن إراده بقاصد والعالم الحصيف من يوقر طلابه الأنباه ممن ذكروا بالعلم والفضل وبالتقدم في السن والجميع فليحترم وإن يقوم لبعضهم تكريما فحسن ما لم يكن تعظيما والالتفات مع تحريك اليد يحسن مع قصد بهذا المقصد وامنح جميع الحاضرين حظهم من ناظريك لا تخص بعضهم وبعضهم يأمر قبل الابتداء بالدرس أن يقرأ من آي الهدا عدة آيات تيمنا بما أنزله الله كتابا محكما وبعد ذا يدعو دعاء الخاشع بكل لفظ مستجاد جامع وإن تعدَّت الدروس قدما أشرفها وهو اختيار علما صوابه واعتاده الأوائل واختاره أشياخ الأمثل واليحذر الإملاء والإخلاء في الدرس أي يقصد الاعتداء فمن أطال درسه أملا كذا إذا أوجزه أخلا وينبغي أن يجعل الصوت علا قدر احتياج الحاضرين ثم لا يسرد كلامه وبالتمهلي فليعنى وهو دعب خير الرسلي صلى عليه الله ما ليل سجا وما صباح بالفلاح بلجا وبعض أهل العلم بعد الانتهاء من مبحث يصغي لأرباب النهاء من التلاميذ لكي يستفهموا عن أي مشكل حواه الكلم وليصن المجلس عن قبح اللغط فإنه ذريعة إلى الغلط وليضبط النقاش والجدالا وليمنع القيل به والقالا وليرشد الطلاب للتناصح والنبذي للشحناء والتفاضح محذرا من المراء والجدل ليبتغوا بالعلم وجه الله جل وليتخذ له نقيبا فطنا مهذبا يعينه ما أمكنا يرتب الطلاب في الدخول مراعيا ذا الفضل والقبول يستنصت الحضور والنياما يوقظهم ويقطع الخصام والعقد للدروس في المساجد يغنيك يا شيخ عن المساعد لما لها من حرمة عظيمة وقيمة أظم عظيم بها من قيمة وليحسين الإنصات للسؤال من أجل أن يفهمه في الحال وإن يكن لا يعلم الجواب وقال لا أدري فقد أجاب وجنة العالم لا أدري إذا أغفلها عن هذا خذا وبأصيبت بعدها مقاتله يتم هذا القول طاب قائله وقد أتى عن بعض أهل الفهم من قال لا أدري فنصف العلم لذا يقول شيخنا عدود من هو في أعلامنا معدود قبيل أن يشرع في الجواب مربي النوابغ الطلاب العلم بينكم وبيني يقسموا حسن السؤال يا بني منكم نصف ونصفه لدي وهو أن أقول لا أدري رزقتم الزكا واليتودد للغريب إن حضر ولا يضايقه بكثرة النظر إليه فالقادم من بعيد يحتاج للرفق وللتسديد وإن للقادم دهشة ترى تماط لا ريب بإحسان القراء والله أعلم ختام يذكر في آخر الدرس به يذكر جميع من جاء إلى الدرس بما عليهم المولى تعالى أنعما من طلب العلم كما قد أكرما بذاك من قبل أبانا آدم يمنحه من شاء من عباده فالنسأل المزيد من إسعاده وربما كان الختام بالدعاء مصليا على أجل من دعا صلى عليه الله ما نجم هوا وأب من بعد الفراق ذو الجوا وإن دع الشيخ بما قد ثبت مكفراً عن لغوه فقد أتى بسنة تكاد أن تغيب عن مجالس التدريس في هذا الزمن وفي مكوث الشيخ بعد الدرس في مكانه نفع كبير فعرفي مثل سؤال الشيخ عن أحوالي من اختصاص صاحب السؤال أو عن أمور جمة لا تتصل بالدرس كالسؤال عن أمر مخل أو استشارة أو اجتنابي تزاح من عليه عند الباب المطلب الثالث في ذكر أهم آداب الشيخ مع طلابه في سائر الأحوال ومن أهم هذه الآداب إخلاصه للواحد الوهاب في نشره العلم وإظهار الهدى وطمسه الجهل وكبته العداء والعالم الحاذق من يرغب طلابه في العلم إذ يحتسب تعليمهم لله جل يعتني بكل طالب نبيه زكني وما لنفسه يحب فليحب لهم ويعنا دائما بالمغترب يوصل جميع يبذل الإحسان لهم ويحيي فيهم الإيمان يثني على المحسن والمسيئة يرشده من أجل أن يفيئة للرشد دون العنف والتعسف وإنما بالرفق والتلطف وليجتهد في بسطه العبارة دون اكتفاع منه بالإشارة مصورا دقائق المسائل مسترشدا بأقرب الدلائل وليعنى بالتمثيل والتعليل مستشهدا بثابت الدليل وعند ذكر الاختلاف يورد أقوال أهل العلم فيما يقصدوا مع الثناء الجم والترحم عليهم فهم هداة الأمم ولحسن الظن بهم معتذرا عما لهم من خطأ قد ظهر يؤخذ من كل إمام ويرد إلا الذي عنه الدليل قد ورد صلى عليه الله كل آني ما غنت الأطيار في الأغصان وإن أراد الشيخ أن يختبر طلابه فحسن كي يخبر من فهم الدرس ومن لم يفهم كذا أتى في طرق التعلم وليأمر الطلاب بالإعادة فإنها من سبل الإفادة تثبت الدرس لدى الطلاب وتورث القدرة في الخطاب وليأخذ الجميع بالتدرج في كل علم فهو خير منهج مقدما ذكر الأهم فالأهم وليمنع استكثارهم خوف السأم وفي الحديث عن عوائق الطلب مزيد تفصيل سموت بالأدب وإن رأى تضجرا أو مللا من أحد أصاه أن يقلل من بذله الجهد وأن يروحا عن نفسه بما يزيل الترحا ولا يفضل أحدا على أحد عند التساوي فهو أمر ينتقد ولا يميز حدا إلا بما أوتي من علم وفضل علما واعلم بأن العالم الأريب من كان من طلابه قريبا مراقبا أحوالهم مثل الأب وكالطبيب الحاذق المجرنبي يزجرهم عن صحبة الأشرار مرغبا في صحبة الأخيار يدعوهم لأحسن الأخلاق عند تلاقيهم والافتراق يسعى لهم في سائر المصالح فهو لهم ما عاش خير ناصح يعينهم دوما على النوائب مذللا لأكثر المصاعب يسأل عن غائبهم ما سبب غيابه هل سفر أو وصبوا أو غير هذين من الأسباب والمرء عرضة لكل عاب فإن يكن مسافرا تفقدا أسرته أكرم بهذا سددا أو عاده إن كان مذنفا ومن به فتور رده إلى السنن لذلك كان أبو الإفادة أقوى وأسمى من أبو الولادة كذلك الأبوة الدينية أقوى من الأبوة الطينية الفصل الرابع في ذكر أهم ما ينبغي أن يعنى به طالب الحديث والمحدث وذكر أهم تصانيف الحديث وعلومه وبيان أهم الآداب مع كتب العلم عامة وذكر أشهر قواعد الضبط والتدوين وفيه مطلبان المطلب الأول في ذكر أهم ما ينبغي أن يعنى به طالب الحديث والمحدث ما مر من محاسن الآداب يشمل قطعا ساعر الطلاب ومنهم طلاب علم الأثر فكم لهم في نشره من أثر وثم آداب بها ينفرد أربابه بها النفوس تسعد أكثر علم لم يعد موجودا في جيلنا هذا ولن يعود قطعا لأن زمن الرواية قد انقضى فلتحسن الدراية بتلكم المصنفات الزاخرة وما حاوته من علوم زاهرة فبالصحيحين بدأا وقدمي سفر البخاري فسفر مسلم، وثني من بعدهما بالسنني مبتدئا بالترمذي المتقني لأنه يحوي الخلاف العالي وما عليه معقد الأعمالي مبين مراتب الحديث لأن ذاك مقصد التحديث كذا الإشارة إلى الشاهد وغيرها من درر الفرائد وفيه من نقد الرجال درر ومن علوم كالعال تزهر ومن يكن في بيته ينتفع بما حواه فهو بدر يسطع كأنما فيه نبي يخطب وهو ولا غر وكتاب عجب وجامع من أعظم الجوامع به من المنقول كل نافع وعن بشعن السنن الروائي أي لأبي داود فالنسائي ختامها سفر فتى قزويني وهذه الستة حصن الدين وبعد ذا يحسن بالطالب أن يعنى بسفر مالك النجم السنن أعني الموطأ وما قد أودعه من درر الفقه الحسان الممتعة ومن صحيح ابن خزيمة استفد لكن ذا الكتاب جله فقد. وبالصحيح لابن حبان اعتني والفارسي كم بشأنه عني رتبه في سفره الإحسان أحسن فيه غاية الإحسان والسنن الكبرى مع المستدرك كم به من غامض لم يدرك ومن كنوز به ما قد غمرت وبالأسانيد الطوال احتجبت إبرازها يتم بالتحقيق فهلد التحقيق من فريق ممن لهم دراية بالعلل وطرق الأداء والتحمل وبالمسانيد اشتغل كمسندي إمام أهل السنة الممجدي وبالمصنفين للصنعاني وابن أبي شيبة ذي الإتقان ومسند البزار والمعاجم للطبراني وسفر الدارمي واحتف بالأفراد والوحداني وكتب التخريج والبلدان كذاك بالأجزاء والأطراف وكتب الزوائد الظراف وكتب المشكل والإعراب والنسخ والغريب والأسباب وكتب المصطلح المحررة وكتب التراجم المعتبرة واحفل إذا رمتز ديادا بالعلل وهو عسير دونه واخز الأسل وأكثر التفتيش في الشروح كالفتح كم به من الفتوح وعن بالاستذكار والتمهيد كم ما من مبحث فريد وغيرها من سائر الأسفار يخطئها العد مدى الأعصار وفي كلام القوم دقق النظر متبعا بني أرباب الأثر دون تعصب ولا تجاهلي لأحد كلا ولا تحامل المطلب الثاني في ذكر أهم الآداب مع كتب العلم عامة وذكر أشهر قواعد الضبط والتدوين وآلة العلم الكتاب فاحتفي به لترقى في سماء الشرفي خير جليس في الزمان يتحف قارئه بكل ما يستضرف نعم الأنيس لا ترى منه الدخل خير قرين ونزيل إن حفل بكل ما يفصل الأحكام ويشرح الحلال والحرام أو كان في بيان علم نافع من آلة وكل أمر ماتع وكم كتاب بالضلال يطفحوا وبالسموم والرزايا ينضحوا فليكن اقتناءك الكتابا وسيلة تحقق الرغابا لا أن تراه في الرفوف مدبرا ولم تكن حتى اسمه مستحضرا واضبطه بالعرض على الشيوخ من عرفوا بالفهم والرسوخ ثم على الأصول بالمقابلة تصحح النصوص للمماثلة به أئمة الحديث واثقوا أسفارهم وكل حرف دققوا وكل أمر يا فتادي بالي فابدأ ببسم الله للجلالي مثنيا بحمده مصليا مسلما على ختام الأنبياء صلى وسلم عليه اللهم غردت الأطيار في جو السماء وفي الحواشي دون التعليق والخط حسن لا يكون دقيقا والضبط بالشكل طريق الأكثر ويكثر التصحيف فيه فاحذري فناسخ الكتب الجهول ماسخ إذ لم يكن لديه علم راسخ والضبط بالحرف هو المختار طبقه أئمة كبار به اجتناب وصمة التصحيف والبعد عن مسالك التحريف وأولى الأشياء بضبط محكم أسماء أعلام الأناس يعلم إذ تركها من دون ضبط حظلا وقال عنها المرتضى معللا لا دخل للقياس فيها لا ولا يدل شيء قبل أو بعد على ألفاظها لذاك فالمستندوا بضبطها هو الكلام المسند وهك من أقوال أهل العلم ما صغته في سلك هذا النظم إعجامك الكتاب نوره وعن نابغة الأوزاع رواه وهو من وقيل يمنع من استعجامه أي من خفائه أو استبهامه وشكله يمنع من إشكاله وكل ذا يؤخذ عن رجاله كذاك قالوا إنما يشكل ما يشكل وهو مسلك قد علما والحاء للشك وللتحويل عند أولي التحديث فافهم قيني وصح للتصحيح أما حرف لا فلزيادات بلغت الآمل وإن حروف سقطت أو أسطروا تلحق وفي حاشية تسطروا من جهة اليمين وهي اللحق تسمية بنص الأصل يلحق وميزا بحمرة ما يحسنوا تمييزه فهو صنيع حسن من ذلك الأبواب والتراجم كذلك الأعلام والمعالم ثم لغات القوم والأسماء ومثلها الأقوال والآراء ونحوها الأبواب والفصول كذلك الأعداد والمنقول من نص آية ومن حديث نوم شواهد من مروات قد رووا وكبر الخط إذا تعذرا لون وذا في الكتب قد تقررا وقد خلت في زمن الرواية وزمن التحديث والدراية آداب تدوين طواها الزامن وبعثها في عصرنا لا يمكن بعد اختراع آلة الطباعة وغيرها من أضرب الصناعة قد جاء في ألفية العراق تفصيلها في أحسن السياق وفي شروحها من التفصيل ما فيه إضاح مع التمثيل وإن بلغت في القراءة أو العرض على الشيخ إلى فصل فصل عن سابق أو مبحث منه فرغ مصنف فاكتب إزاءه بلغ أو بلغ العرض وبعض يذكروا من بعده اسمه وهذا يندروا ودم على تعظيم للجلال نطقا وخطا سائر الأحوال مثل تعالى وتبارك اسمه وجل شأنه وعز حكمه وحذر من الرمز بحرف الصادي إذا تلفطت بذكر الهادي فالرمز يا بني من سوء الأدب مع الذي توقيره حتما وجب صلى عليه الله ما تال تلا وما تسامى ذكره بين الملا ثم عن الصحب ترض إن يرد ذكر لهم من دون رمز وابتعد عن رمز رض رض ربي عنقا من سبهم ألاف سحقا سحقا ثم على الأئمة الأعلام فلتترحم يا أخ الإسلامي وحرص على تأريخ ما كتبتا فهو من التوثيق لو فطنتا وبالصلاة والسلام فاختمي على النبي الهاشمي الأعظمي واعتاد أهل العلم في الختامي إتيانهم بتم للإتمامي وبالاجازات احتفل وبادري باخذها عن كل شيخ ماهري من أجل أن توصل في اسنادي اسفار اهل الحفظ والاسنادي للكتب انساب كانساب البشر هي الاسانيد حكاه بن حجر في أول الفتح وفي المقدمة عن بعض أهل الفضل حيث أبهمه ولا تعر أي كتاب نادر إلا لحل ذي وفاء ظاهري وليكن الكتاب في صيانة منزها عن طورق الإهانة ولا تضع نظارة أو قالما فوقا كتاب ربنا وعظما ومثله كل كتاب اشتمل على نصوص من كتاب الله جل أو من حديث سيد الأنام من كل ما صح عن الأعلام وإن بل صفحات المصحف بالريق للتفتيش جد مؤسف لأنه من أسوأ الآداب مع كلام من أنزله ليتبع لو بل شخص يا بني إصبعا بريقه ثم أمر الإصبعا على لباس واحد منا فهل يقبل ذاك لا فربما تفل عليه أو مد يدا ليصفع جبينه أو عض تلك الإصبعا ورتب الأسفار باعتباره أشرفها فجعل الكتاب الباري على الجميع وجعل التفسير أسفله أكرم بذا تقدير لوحيد النعمة والإحسان المستعان واحد المنان وهكذا الأشرف فالأشرف في ترتيبك العلوم فدأب واحتفي الفصل الخامس في ذكر أشهر عوائق طلب العلم والتحذير منها. وإن شرعت يا فتى في الطالب مستبصرا بالمنهج المنتخب ثم تحليت بحسن الأدب ممتثلا في رغب ورهاب فاحذر من العوائق الكثير لا سيما في الأعصر الأخيرة وهي قسمان فقسم قد ذكر في كتب العلم التي لا تنحصر ثانيهما عوائق الزمان وهي التي تحدث كل آني والبدء أولا بما قد ورد في كتب العلم هديت للهدى مقتصرا على أهم ما ذكر في تلكم الكتب فهل من مذكر أسوأها بني تركك العمل بما علمت وهو أكبر الخلل ومثله قصدك غير الله به وذا من أعظم المناهي حذار أن تطلبه لمنصبي وغيره من غرض ومأربي بعدهما الأخذ عن الصغار في العلم والبعد عن الكبار كذاك نبذ المنهج الأصيل في طلب العلم بلا دليل كعدم الأخذ عن الأعلام والخوض في أسفاره العظام من دون ما تدرج ولا بصر بآلة تعينه على النظر فيما حوته هذه الأسفار من الغوامض التي يحار فيها الحجى ثم من النوازل تصدر الجهال في المحافل كذا على التصنيف وجله ضرب من التزييف كما مضى بني في التقديم فلتنأ عن المسلك العقيم وبعضهم لجهله قد جعله طريق تحصيل وذا من البله تأزه دوافع الغرور وعشقه مطية الظهور حب الظهور يقسم الظهورا به تصير جاهلا مغرورا وتفقد الاخلاص والتجرودا وتألف الغلو والتمرودا كذاك يا بني لا تكن أبا شبرين فذاك في طريقه كبا ولا تكن أبا عرفوني واحذري مصائد الشرك الخفي الأخطري ونفسك اصرفها عن التعلق بالحظ فهو مسلك التفيهق إياك والعجب بما قد أكرمك به الكريم فهو إن شاء سلبك فالعجب داء يهدم المحاسن. ويورث الصدود والضغائن، وحسبنا زجرا عن الإعجاب قول علي آفة الألباب فمن يكن بالكبر قد تدثره وبالغرور يا بني أتزاره وأعجبته نفسه فكبره عليه أربعا وبالمقتدر سبحانه لذراقبا وسله أن تسلم من شر الرزايا والمحن فهذه الخلال للحرمان جالبة أعظم بذ الخسران وبعضهم تراه في تنقلي بين الشيوخ وهو لم يحصلي من علمهم شيئا وكالمنبت أصبح مع تضيعه للوقت وبعضهم يشرع في فنون كثيرة تفضي إلى الفتون بالانقطاع عن حياة العلم وهل كمثل العلم يا ذا الفهم فالعلم لا يؤخذ جملة ولا يستيع ذاك بشر فلتعقلا ومن يجئ إلى دروس تعقد في أعوص العلوم وهو يفقد أدنى المقدمات في العلوم يغرق بشط لجها الطموم وهي التي تعرف يا ذا بالأسس في ثالث الفصول جاءت يا ندس من يطلب العلم بلا تدرج كمن يروم السطح دون الدرج فكل علم غامض رفيع فإنه بالموضع المنيع لا يرتقى إليه إلا عن درج من دونه بحر طموم ولجج ولا ينال ذروة الغايات إلا عليم بالمقدمات فالتذر التسويف والأمان والتطرح حبالة التواني، لا يقترب منك نزول الهمة إن كنت عاشقا صعود القمة واجتنب الوقوع في العصيان فإنه مجلبة النسياني أما عوائق الزمان الحاضري فإنها والله في تكاثري بل هي كالطوفان في اكتساحه وقاصف الريح لدى اجتياحه قد أجلبت وسائل الإعلام بكل صائل على الأحلام تفننت في المغريات الصارفة والملهيات الفاتنات الزائفة من قنوات تكشف المستورا وتبرز المحتقر المغمورا وتجعل الفدم الجهول عالما وتبصر الظلم بها والظالما ناهيك عن شبكة العناكب وما بها من أغرب الغرائب فإنها على اسمها فالتحذري من خوض بحرها العميق الاخطري فكم بها من نافع وهابط وكم بها من صائب وخابط ومن عوائق الزمان الصحف كذا المجلات وما يكتشف من طرق الإلهاء والصوارف عن نافع العلوم والمعارف ولست منكرا بأن أكثر هذه الوسائل مفيد للورى إن سخرت لخدمة الإسلام كما أتى عن سيد الأنام صلى عليه الله مع سلامه في مبدأ القول وفي ختامه لا سيما ميدان تلك الشبكة إذ اقتحامه جزافا مهلكة فرسانه الدعاة فليشمروا في نشر هذا الدين وليحذروا من كيد كل كائد حقودي وشر كل خائن حسودي وليدحضوا ما نسجوا من باطلي وشبهن تذاع في المحافل وطالب العلم إذا ما شرع في منهج لا بد أن ينقطع عن كل صارف من الصوارف وكم لهذا النهج من مخالفات خاتمة وهكذا أتمت عدة الطلب بنظم منهج التلقي والأدب فاشتملت على أهم الأسس لذلك المنهج عند المؤتس بمن مضوا من علماء الأمة الراسخين السادة الأئمة ثم تتبعت الشروط المكملة لذلك المنهج عند الكمله وقد ذكرت من عوائق الطلب ما فيه تبصير لأرباب الأرب كذلك حفت بك الآداب كأنها الكواعب الأتراب دثارها أرجوزة محبرة بما حوت من درر منتثرة ومهرها أن تتحلنا يا فتا بها على الفور ولا تسأل متى فغذها بني بالعبادة فإنها الطريق للسعادة في هذه الدنيا وفي أخرانا بذلكم يا قوم ما أحرانا كما يقول الشيخ ذو المعالي محمد منعته بعالي العلم من دون العبادة هبى لا يستقر فحر أن يذهب والعلم في التمثيل مثل الشجرة أما العبادة فمثل الثمرة ففضله من جهة وفضلها من جهة ثمرة وأصلها أبياتها تمت بما اقتبسته من نخب النظم الذي جمعته ذخرا لكل طالب فزينت أرجوزتي بحسنه واكتملت جعلته يا صاحب حمرارا مقتفيا أشياخنا الأخيارا في أرض شنقيط بلاد العلمي ومهيع الحفظ وحصن الفهمي والحمد لله على الإتمامي مبتهلا إليه في الختام أن يهب الله لها القبول فلم يزل سبحانه المأمول يا رب يا سميع يا بصير يا من إليه ترجع الأمور يا حي يا قيوم يا كريم يا بر يا علي يا عظيم إليك من حول الضعيف أبرأ وكل من عاداك ربي أشنأ يا ربي وفقني إلى الرشاد ومدني بالعون والإسعاد أصلح سريرتي وأخلص نيتي لوجهك الكريم واغسل حوبتي يا ربي أعطني ولا تحرمني رباه أكرمني ولا تهني وافتح لي قلبي البليد وأزل عنه غشاء الجهل والعجز المذل واغفر لمن حقه ما قرنتا بحقك الأعظم إذ قضيتا ذلك في الإسراء رب ارحمهما والأقربين كلهم تكرما واغفر لأشياخي ومن أحبني فيك ومن أحببته وأحسني إلى الجميع واهدنا إلى الهدى وادفع عن الأمة أسباب الردى أعزها بدينك القويم وأعلها بنصرك العظيم رباه وفقنا إلى اقتفاء حفظت دينك بهم يا ذلما من سلف الأمة ممن اصطفوا لنشر دينك فنعم الشرف وأظهر للناس من يجدد دعوتهم حتى يعود الرشد وتسعد الأمة بالتباع من هاجهم في سائر الأصقاع. وصل يا ربي على المختار وآله وصحبه الأبرار كان الفراغ من نظمها وتبيض مسودتها قبيل غروب شمس يوم الثلاثاء الثانية عشر من شهر صفر الخير وتم الفراغ من تسجيلها بعد مغرب يوم الخميس الموافق للعشرين من شهر ذي القعدة لعام ستة وعشرين وأربعمائة وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات تم التسجيل والمكساج باستوديو المعالي الرقمي بالخبر وكان معكم في الهندسة الصوتية والإخراج أبو بكر السيد وفي أداء الكورال فريق المعال الفني وفي التعليق حسن بن حمران مع تحيات إخوانكم في مؤسسة قواف الشموخ للإنتاج الإعلامي بالرياض والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كم من يد للحاكم لدي لما تشكمي سير لي أرجوزة كنور فوق الآكم كم من يد للحاكم لدي لما تشكمي سير لي أرجوزة كنور فوق كانت له محجوزة لم يسبها قبر كمي بعدة الطالب بقاد نظم شمل الحكمي كم من يد للحاكمي لدي لما تشكمي سي لي أرجوزة كالنور فوق الآكمي ما البيض في روض الحما. كبيضها المركمي كما بردت من نغم تاعلي من بديع محكمي كم يدي للحاكمي لدي لما تشكمي سير لي أرجوزة كالنور فوق الآكمي فصاره ينتشقه يزكمي تسمي المعارضة لها بصمم واباكمي كم يد للحاكمي لدي لما تشكمي سي لي رجوزة كالنور فوق الآكمي تسمي المعارضة لها بصم من وباك من والله يجزيني جزاء